ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مستينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم